لا ليت الزمن يعود يوماً يعود يوماً وغيير في اسم عمري فراري ألا يوقع عن قد صار حول من قد صار حول من غاصث مجال هذا. Demin <gülüyor> Seni seviyorum.